اما بعد فيا عباد الله كلما مر على الامه الاسلاميه حدث او ازمه جديده كلما ظهرت حاجه الامه الى مراجعه فهمها لعقيدتها وكلما اشتدت الحاجه إلى التمييز بين الصديق والعدو وان أعظم مصيبه تصاب بها امه من الامم هي ان تكون على مبدا لا تفهمه وترفع شعارات تناقضها واذا فهمت شيئا مما تحمله من مبادئ فان اكثر المنتمين اليها لا يطبقون هذا مع الاسف الشديد هو واقع الامه الاسلاميه اليوم ان المسلم الصادق في انتمائه الى هذا الدين انه لا يصاب بحاله من الغثيان وهو يرى اكثر الناس بل اكثر المسلمين وهم امعاة تابعون غير مميزين لا يعلمون ولا يفهمون ولا يحللون الا من خلال ما يمليه عليهم ارباب الاعلام العالمي الصهيوني ومن ورائه اذنابه على مختلف عقائدهم وتوجهاتهم والله يحزن المسلم اذا قرأ او سمع لبعض الحاملين للهويه الاسلاميه وهم يستغلون الاحداث الاخيره ابشع استغلال لتشويه صوره الاسلام الحقيقيه صوره الاسلام التي طبقها سيد البشر صلى الله عليه وسلم يستغرب المسلم ويتسائل هل يصدر هذا الكلام من مسلم اين المصداقيه اين الخوف من الله اين احترام عقول القراء والمشاهدين والسامعين لا شك عندنا ولا ريب انه يوجد من هؤلاء الذين مع الاسف الشديد يمثل كثير منهم المسلمين هم ممثلون عن الاسلام واهله مع الاسف الشديد يوجد منهم منافقون مرضوا على النفاق لا يعلمهم كثير من الناس لكن الله يعلمهم وقد حذرنا منهم في قوله يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelونكم خبالا ود ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر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 نعتقد ان هذه الجراه الفاجره من قبل كثير من الاعلاميين المنتسبين الى الاسلام وان كان انتماءهم هو مجرد انتماء نعم هو مجرد انتماء نقول اننا نعتقد ان هذه الجراه الفاجره الخبيثه منهم في نقد المنهج الاسلامي نعتقد ان هذا دليل على قرب احتضارهم وانه لم يبق في كنانتهم الا اسهم قليله ربما كانت غير صالحه للاستعمال لقد قلنا من قبل في خطبه ماضيه حين تحدثنا عن بعض ثمرات الاحداث الثمرات الحسنه التي لا يخلو منها قدر الله النافذ لا يخلو منها قدر الله النافذ قلنا ان من اعظم الثمرات من الاحداث الاخيره فشل المشاريع العلمانيه لا سيما في البلدان التي تحكم بالاسلام ولا يقبل اهلها الا الاسلام نعم لقد فاحت رائحه كثير من المتلونين والخونه لعقيدتهم اللاهثين وراء شهواتهم وانك لتصاب بالتقزز حين ترى بعضهم يثني على بعض هذا يكتب مقالا يبص فيه سمومه وشماتته بالمسلمين الصادقين حين تسلط عليهم الصليبيون فيملأ مقالته بكلام لا يصدر الا من منافق ثم ترى بعد ذلك كاتبا اخر على شاكله الاول يثني عليه ويعظمه ويمجده ويعزره ذريه بعضها من بعض وكثيرا من هؤلاء كثيرا من هؤلاء الفئام نراهم يتبادلون الثناء والاطراء باسلوب يقتل فيه الحياء من الله ومن خلقه واننا لا نستغرب من بعض الذين بلغت بهم الوقاحه غايتها وبعضهم يكتب او يتكلم وهو في هذه البلاد فيسخر من مبدا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ويسخر من تطبيق الشريعه وقد طبقت في افغانستان علما بانه لا يوجد على وجه الارض بلد فيها جهاز للامر بالمعروف والنهي عن المنكر الا هذه البلاد وبلاد افغانستان قبل حصول الكارثه الاخيره تشويه اعلامي يمارسه هؤلاء المنافقون تحدث احد المراسلين قبل أيام ونشر هذا في صحيفة محلية تحدث عن التشويه الذي يمارسه المراسلون فقال إن كثيرا من وسائل الإعلام العالمية والعربية والإسلامية تبحث عن النساء التي خلعنا الحجاب وهن يقول وهن لا يمثلن اثنين بالمئة فقط 2% فقط من النساء في افغانستان وقد لا تصل النسبة الى هذا الحد هن اللاتي خلعن الحجاب بعد ان زال حكم طالبان وجاء هؤلاء المرتزقه الجدد اكثر من 98% من نساء افغانستان يتحجبن لوجه الله لا من اجل طالبان لماذا هذا التشويه لماذا يمارس هذا التشويه ولماذا يكون المسلمون كالاماعات والاذناب يصدقون ما يعرض في وسائل الاعلام الا نعلم ان الاعلام هو الذي جلب البلاء للعالم الاسلامي الا نعلم ان الاعلام هو الذي افسد اخلاق الامه وافسد شبابها اذا ايها الاخوه اذا كنا نعرف العدو من الصديق مجرد معرفه ذهنيه فقط ولا نستفيد في الازمات من هذه المعرفه فتبا لهذه المعرفه لا بد يا عباد الله ان نعرف ان الاعلام العالمي وكثيرا من وسائل الاعلام التابعه له كل هؤلاء يمارسون الوانا من الدجل والتزييف لا يصدق ومن المعلوم ان الاعلام بيد الاقوياء اضعفاء من اين لهم ان ياتوا باعلام اذا كانوا لا يستطيعون القيام على ارجلهم كيف يستطيعون ان يؤسسوا مؤسسات اعلاميه يصدعوا فيها بالحق ويبينوا للامه الاسلاميه هذا الزيف والدجل عباد الله اننا نحذر جميع اخواننا المسلمين من هؤلاء المرده المنافقين الذين يكتبون ويتكلمون في وسائل الاعلام ويشوهون صوره الاسلام ويريدون ان نكون مسلمين بتفصيل غربي يريدون منا ان نكون مسلمين على ما يرضي الكفار كلا ان الاسلام الذي يرضي الله هو اسلام القران هو اسلام محمد صلى الله عليه وسلم اما الاسلام الذي يفصل في امريكا وتؤخذ مقاساته في اوروبا هذا لا نقبله ابدا ولا يقبله اي انسان يحترم نفسه اما هؤلاء المنافقون الاذناب الذين يريدون ان يبرزوا صوره الاسلام على الصوره التي هم يمارسونها من التحلل من احكام الاسلام والارتماء في احضان الكفار من اجل المصالح الدنيويه هذا امر لا يمكن ابدا ان يقبله مسلم ان هذا الاسلام عزيز ان هذا الاسلام عزيز ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين اننا من باب النصيحه لاخواننا المسلمين نحذر من التساهل في اخذ الافكار او الاراء من هؤلاء المرتزقه وعلينا جميعا ان نعتصم بالله وحده وان نقبل على الاستفاده من المعروفين بصدق الايمان من العلماء والدعاه والمفكرين والمثقفين والكتب والمحللين المعروفين بالسيره الحميده البعيدين عن مواطن الشبهات فان ديننا يا عباد الله لم يرخص الى الحد الذي يجعلنا نتاثر بهؤلاء الذين والذين اوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء نسال الله عز وجل ان يخذل المنافقين وان يصضحهم اينما كانوا وان يكفينا شرهم وان يرزق المسلمين البصيره في دينهم والفقه الصحيح لواقعهم وان يثبتنا جميعا على دينه انه على كل شيء قدير واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين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 إلى اولئك المنكسرين الخائفين على انفسهم الخائفين على مستقبل الامه نقول لكل هؤلاء يجب ان تكونوا على يقين راسخ ان النصر متحقق لهذه الامه عاجلا او آجلا قال الله تعالى ان لا ننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد وقال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر نعم قد يتاخر النصر لحكمه يريدها الله وقد بينا في خطبه ماضيه حكما كثيره راجعه الى حكمه الله عز وجل قد يتاخر معها النصر قال الله تعالى حتى اذا استيئس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ظنوا انهم قد كذبوا وهم رسل جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد باسنا عن القوم المجرمين عباد الله كيف تنهزم امه يؤمن مجاهدوها بان ريح الجنه يفوح عبيره بين الصفوف فيتسابقون على الموت مقبلين غير مدبرين كما فعل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كيف تنهزم امه يؤمن رجالها الصادقون بان استشهادهم في سبيل الله تعالى هو طريق الحياه وطريق العزه والتمكين نعم ربما يحرز الكفره نص الكفر نصرا مؤقتا على المسلمين لكنه يبقى مؤقتا كما حدث في غزوه احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد جيش المسلمين لكن الله بعد ذلك بشر المؤمنين بنصر قادم هو اكبر واعظم وان اول مراحل النصر ان تنتصر على انفسنا ان نتحدى الشهوات ان نطرد الخوف والهلع من قلوبنا لا يجوز لهذه الامه ان تخاف الا من الله عز وجل الذي بيده النفع والضر الخوف اذا تمكن من القلوب فزلزلت فالبسها الله لباس الذل والهوان وان كل ذل الان على هذه الامه لا يمكن ان يرفع الا بالشجاعه وبقوه القلب لن يذهب الخوف من القلوب الا بصدق اليقين والايمان مع العمل مع العمل لا مجرد الاماني قال الله تعالى وانا لما سمعنا الهدى امننا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا واذا كان اهل التوحيد صادقين في انتمائهم الى هذا الدين فانهم اشجع الناس واثبت الخلق وكيف تخاف وقد امنك الله وهداك الى الصراط المستقيم قال ابراهيم عليه السلام وكيف اخاف ما اشركتم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 يستعيذ بالله من الجبن قائلاً اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن رواه البخاري فما وجفت تلك القلوب فما وجفت تلك القلوب ولم تكن كأخرى لها من هدة الرعب زلزال رجال رسى الإيمان ملء نفوسهم فلا الجبن منجات ولا اليأس قد تالوا تداعوا فقالوا حسبنا الله إنه لما شاء من نصر المصلين فعالوا لقد خلع الخوف قلوب كثير من المسلمين في هذا الزمان إذا رأوا الكفار وتكالبهم من يهود ونصارى صليبيين على أهل الإسلام فهل تنتصر أمة شلها الخوف وأقعدها الهلع يقول النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في رجل شح شح هالع وجبن خالع حديث صحيح فلا يهولنكم يا عباد الله الجمع الدولي ولا يهولنكم تواطؤ امم الارض على المسلمين ولا يهولنكم الصليبيون بقواتهم العسكريه فان قوتهم لا تساوي شيئا امام قوه الله ولا يهولنكم الارجاف العالمي لانه من تخذيل الشيطان واولياءه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 وخافوني ان كنتم مؤمنين وان لنا يا عباد الله في نبي الله هود عليه السلام قدوه حسنه حين قال متحديا قومه وهم يملكون كل كل وسائل الحرب وهو لا يملك شيئا الا ان الله معه فقال لهم اني اشهد الله واشهد اني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون في دوني اذا كان الله عز وجل ياذن لكم في دوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من ذابه الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم اللهم انا نسالك الثبات على الدين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم اطرد الخوف والهلع من قلوبنا ومن قلوب المسلمين كافه يا رب العالمين اللهم قو ايمان المؤمنين وهم ثبتهم وقوي عزائمهم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم ثبت اقدامهم وسدد رميهم وانصرهم على عدونا وعدوهم وعدوك يا رب العالمين اللهم عليك بأعداء الملة والدين اللهم عليك بأعداء الملة والدين من يهود ونصارى ومنافقين اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم انا نسالك ان ترينا قوتك وقدرتك في الصليبيين اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين اللهم شرد بهم من خلفهم اللهم شرذ بهم من خلفهم اللهم شرذ بهم من خلفهم اللهم عليك باليهود اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك باليهود المعتدين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم اللهم انا نسالك باسماءك الحسنى وصفاتك العلا وباسمك الاعظم الذي اذا سئلت به اعطيت واذا دعيت به اجبت ان ترفع الذله عن اخواننا في فلسطين وفي افغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم تقبل شهداءهم واشف مرضاههم اللهم كن وليا ونصيرا لنساءهم وايتامهم وضعفائهم اللهم اعننا على نصره اخواننا المسلمين اللهم اعننا على نصره اخواننا المسلمين اللهم اعننا على نصره اخواننا المسلمين اللهم احبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفره والفسوق والعصيان واجعلنا جميعا من الراشدين اللهم امننا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاته امورنا اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاتك يا رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اننا كنا من الظالمين وصلي اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين